صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اننا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فابين ان يحملنها واشفق منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً